أربعة، استمع إلى النص التالي وقرأه ثم ناقش عنه مع زميلك أحب نبي محمداً أنا أحب رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام والإسلام طريق الحق وأنزل الله تعالى القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه الله ربنا لا إله إلا هو الإنسان يحتاج إلى الله الله أحد لم يلد ولم ي...